الفلامراء تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر.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 بكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في ستة أيام ثم استوى على العرش ودبر الأمر. يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعدا حقاً، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصة.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 إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون Ulaikah mahu hukum Rabb mereka yang menghasilkan. Inilah orang-orang yang beriman dan berperbuatan saleh, yang diarahkan oleh تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام دعواهم فيها سبحانك اللهم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 الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلون فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضوء ضُر دعنا وإذا مس الإنسان ضُر دعنا لجنبه أو قاعدًا أو قار فَمَا كَشَفْنَا عَنْهُ ضَرَّهُ مَرَّ كَأَلَمْ يَدْعُونَا إِلَى ضَرٍّ مَسَّ كَذَلِكَ زُيْنَا لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 ثمّ جعلناكم خلفاً ففي الأرض من بعدهم ثمّ جعلناكم خلفاً ففي الأرض من بعدهم لنظر كيف تعملون.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 له من تلقى نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو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 في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا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 تَظُرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ الله فأسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تنكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبٍ وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا, جاءتها رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَ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 يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْبَلُونَ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ إن أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ كَمَاءٍ ختلط به نبات الأرض، فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها. وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن تَغْنَ بِالْأَمْسِ كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار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 ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا مكانكم ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاءكم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 قل من يرزقكم من السماء والأرض أمي يملك السمع والأبصار وَمِنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمِنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذاركم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون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 ترى من دون الله ولكن تصدق الذي بين يديه ولكن تصدق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراء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 تعملون ومنهم من يستمعون إليك أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إلَيْكَ أَفَأَن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 وإما نرينك بعض الذين عدّهم أو نتوفّينك فإلينا مرجعهم أو نتوفّينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون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 وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستبئونك أحق هو قل إِيَوَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقٌ قل إِيَوَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقٌ وَمَا أَنْتُمْ بِمَعْجِزِينَ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 ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت هو يحيي ويميت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 فجعلتم منه حراما وحلالا قل آمن يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكونوا في شأنه وما تتلو منه من قرآن وما تكونوا في شأنه وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كن. إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء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 الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم Walaiyhzun kauluhum. Inna al-Ghazza lilillah jami'a. Huwa al-Sami' al-Ghaliim. Ala inna lilillah mana fi al-Samawati wa mana fi al يتبعوا الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون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 يترون على الله الكذب لا يفنحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون.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 وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقَنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين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 قالوا اجئتنا لتلفتن عما وجدنا عليه اباءنا قالوا اجئتنا لتلفتن عما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض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 وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوء آل قومكم بمصر بيوتهم وجعلوا بيوتكم قبلا وجعلوا بيوتكم قبلا توم وأقيم الصلاة وبشر المؤمنين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 وأشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الآليم قال قد أجيب الدعوتكم فاستقيما فاستقيما ولا ت اتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون فأتبعهم فرعون وجنوده بغي وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به. Ilah yang amanet bhih bnu Israel, wa ana min al Muslimin. Al an, waqad gci t qablu كَبِداَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ولقد بواءنا بني إسرائيل مبواء صدقو ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم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 فَأَنَّ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ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 فلولا كانت قرية آمنة فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا فلولا كانت قرية آمنة فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم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 قُلِّنَ ظُرُو مَا ذَابَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِ الآيَاتُ وَنُذُرُ عَن قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَنتظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ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 قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْعِلْمِ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ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 wa an aqim wajahk al-din hanifa, walla ta'konan min al-mushrikin, walla ta'du min duniillahi ma la yafguk فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راس